تحن الطيور لحضن ا ل د ف ا ومهما تغيب ترد بالوفاء وقلبك يا غ ا ل بيبعد بعيد ب ي ق ا ل حنين ا ل أ ل و ب بالجفاف تحن الطيور لحضن ا ل د ف ا ومهما تغيب ف... لو ه ن ح ط ن ي بابا نسي ا د م ع ي ماما يابني ا الوحيد نتركك ف ي في ا ل غ ر ب ة ب ت ع س ن ي ا ت ع د ي محرومي ن و ي بتساوي عندك مو هنحطني ق ا ب ن س د جمعي م ا ن ي 「うま b び y ーがなあに」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」 أنا عمري عدي مني وانت اللي وحدك اه ضعي المالي بيغنى عني عن بابا يا 「あの عمري عدي مني وانت لوحدك اه ضعيف